تهدي بها قلوبنا وتجمع بها امورنا وتيمن بها كتابنا وتيسر بها حسابنا وترد بها كل الفتن عنا يا رب العالمين اللهم رحمتنا من عندك ترد بها الفتن عنا اللهم رحمتنا من عندك ترد بها كل الفتن عنا اللهم من عندك تؤلف بها بين قلوبنا اجمعين اللهم من عندك تؤلف بها القلوب يا اكرم الاكرمين اللهم من عندك تهدينا بها يا رب العالمين اللهم اهدنا في من هديم. وبارك لنا في ما أطيب وقنا وأصرف عنا شرنا خضيب فإنك سبحانك لا تغضي ولا يقضى عين وإنه لا يعز من عدي ولا يذل مواليد كذارك ربنا وتعالي اللهم زدنا علما وارحنا الصالحين اللهم اجعلنا لسانا صدقا في الآخرين اللهم اجعلني ورثة جنة النعيم اللهم إننا نسألك من خير ما سألك من معبدك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحين ونعوذ بك من شر المستعذاب اذكمن عبد وكان محمد صلى الله عليه وسلم هذا الصالحين اللهم اجعلنا امينين في اوطاننا اللهم اجعل مصرنا وكل بلاد المسلمين امينه يا العالمين اللهم اجعل بلادنا وكل بلاد المسلمين امنه يا العالمين اللهم Bila Dana Wabila Din Mustmina Eh Minina Akram al Aqrameen, Allah the Habisu in Fajar Tedbirahu Tedmira, Allahman Alahabi Su in Fajar Tedbirahu Tedmiro, Allah Kulumen Bi Ahdi Bibel Dina al Karima or Habila Su Fajar Tedbi Rahu, Tedbirahu Tedmirahu, Wajaduray, Miawa Krab al Akameen, Allah in Nas Al Krabbi, and Tajanna Fikuli لك مخبتين لك مخبتين لك مخبتين لك أواين لك ميبين الله مف لنا اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم انا نعوذ بك من الماس والنغرم اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم استرنا في الدنيا والاخره اللهم استرنا في الدنيا والاخره اللهم استرنا في الدنيا والاخره اللهم استرنا يا رب العالمين فوق الارض ويوم ينعرض عليك اللهم لا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله قلبا سليما اللهم افتح مسامع قلوبنا لدينك اللهم افتح مسامع قلوبنا لدينك اللهم افتح مسامع قلوبنا لدينك يا رب العالمين من كل من من كل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 Vatuaan, قبل menee, ja rauhaa, kunnes menee, ja annetaan anteeksi, kunnes menee, ja arvoa, kunnes pääsee, ja voittoa, kunnes on, ja selviytyminen, kunnes on. Sitten, kuten kaikki, on. Sitten, kuten kaikki, on. Sitten, kuten kaikki, on. Sitten, kuten عن on. Sitten, kuten kaikki, on. Sitten, kuten kaikki, on. Sitten, kuten kaikki, on. Sitten,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 في كل شيء علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء فاللهم ارزقني واياك بالهداه اتبع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنا يوم القيامة كنا أقرب الناس رسول الله عليه وسلم حتى على على عليه وسلم من بالقرب من سنتي واتباع سنتي وبعد هجر كتابي وبعد بغض ديني وبعد بغض ديني فاسقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الكريمه شربه هنيئه مليئه لا هذا اللهم اسقني واياكم من الرحيق من اللهم لا تصلت عينا لذنوبنا من لا يخافك ورحمنا يا رب العالمين <العليز> بداية يا حبائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من فضلك أن تغلق لأن هذا يأثر على البث المباشر فلو سمحته تلو فناك تغلق لأن يأثر لكي عشان ويأثر بيعمل زبزبات في البث المباشر درس اليوم هذه رسول الله البداية الدرس الأول الدرس الثاني سمرات الرضا وما أكثر الابتلال Käyfenä on 7-8 tersiyttiä. 7-8 tersiyttiä on 8, mutta 7-8 tersiyttiä on 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, on 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, Mennä taffarman marit, ja mennä tosman marit, ja lennä siiara, matarfsi, ja kotisi siiara, mennä rafsi, ja suluk esmeri siiara, kesira, lennä taffarjimessä, ja se se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, واقول وان يريد والمبتلى اراد الله سبحانه وتعالى به خيرا كما جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله له خيرا يسر له كما جاء في الحديث من يريد الله به خيرا ييسر له حديث رواه البخاري في الصحيح قال ربنا يحبه يكون على إيمان ربنا يختلف لذلك سبحان الله يا حبي. قبل أن أطلع او اصعد اليكم في الدرس في المسألة المساله سبحان الله واخت بتقول لي ابتلاء تصر لي من ثلاث فحيته ما تشال ايه ممكن يكون هذا الابتلاء اشد من الموت والله في ابتلاءات تضمن من الموت اشد شيء لا والله لا اي هناك ابتلاءات اشد من الموت والله ان الموت لما بياتينا رحمه نقول سبحان الله يضر لا في هذا, لا تعدي ولا هذا السنة فيها العرض في هذا Shädi etla, shädi, shädi, jyhdän, että ihminen ylittää bim, bala. Lakin, päivitys on, bala shädi, on يكون että etla ma, voi olla mahdollista, että etla, kuten on etla, jossain, ولكل من صمت عليهم هذا الداء. أصبر رب لهم العفو والعافية لأشبابنا وأولادنا. وأسأل رب سبحانه وتعالى كل من جلب لهم هذا البلاء أن يرد كيدهم في نحيل وأن يجعل تدبيرهم تدبرا وأن يحفظ ال الشباب المسكين. أما المفترض حقيقي فهم الآهل الأم الأب أشد من الناس. طبعا الأم المت... عندما تقول أم الموت رحمة كثير تقول نعم إذا الإنسان سبحانه وتعالى عشان كده أقول لكم نقول الإبتلاء تحددت بإبتلاءات لكن كما قال يا سبب ما الله عليه وسلم من يرد الجانبي خيرا يوصل منه حطي كده الحديث ده نصب عينيكي عشان يخفف إبتلالك كل الإنسان يفقد غالي أو يفقد حبيب أو نعم عنها ربنا سبحانه وتعالى ما تصبش إليه أو يكون مرتبط بأم أو بأب أو بغالي و وربنا سبحانه وتعالى يطفي اقول تتفاوذ البلاد يتفاوذ الاتلاف او الصله الانساني في جسدي من مرض احيانا بعض الامهات تظن ان اكبر مشكله في حياتها مثلا ان البنت تفضل شويه ما يجيلهاش هو اختبار من يريد الله له يصل لي تذكري يريد الله له يصل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 يعني دعانا الاسلام ان نمن الله على نعمه الاسلام على التوازن التراحم زي ما في الماضي وفي يقول كما يقول العلماء اذا كانت كانت النفوس من احسن اليها النفوس طبيعي النفوس الطبيعيه من احسن اليها بتحبه واظهر اهتمامه بها تحبه لو لقيتي كده مرضها أو فقدا أو شيء أكيد هتحبك ولذلك جعل الإسلام وسائل ورسائل إلى المحبة هذا الباب الصديق عند الضيق. الصديق عند الضيق شوفي هنا يأتي الأمر مش عند الفرح الناس بتعرف بعض ساعة الفرح لكن عند الضيق هنا يتبيّن من هو الصديق ولذلك نقول فإن هذه المحبة تتعاظم في عوالم في أحوال الضعف البشري. والسلام والاحترام. لما تجري اسام ضعيفه تحسي ان ابتلاء بتلاقيه وطالعي نفسك مكانها وتحسي بقلب كان رحيم انك بترحمي ضعفها لانها ممكن تكوني انت صاحبه هذا الابتلاء فبتتذوقي هذا الالم الشديد اللي هي بتبقى فيه يتوقف ذلك على ما كان قلوب من رحم ولذلك نقول حين المر أو بالفراش ما يكون Ganhdaa, يكون ristiä osallistumalla. Tämä في tärkeää. المريض on tärkeää. Tämä on tärkeää. Tämä on tärkeää. Tämä on tärkeää. Tämä on tärkeää. Tämä on tärkeää. Tämä on tärkeää. Tämä هذا tärkeää. Tämä on tärkeää. Tämä on tärkeää. Tämä on tärkeää. Tämä on tärkeää. Tämä on tärkeää. Tämä on tärkeää. Tämä on tärkeää. Tämä on tärkeää. Tämä وحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان الإنسان يزور طبعا هنقول ان ممكن يكون الزياره للمريض اللي تعرفيه وبرده اللي تعرفيش لو عندك امكانيه وقت لذلك الامر على زياره حرص الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا زيارة المريض وتفقد احوال المريض بل وجعل من حقوق المسلمين عليك إنك تزوري مريض سبحان الله زين يقول النبي صلى الله عليه حق المسلم على المسلم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الأشياء اللي أنا الحديث صار يذكره ذلك من هذه الحقوق إنك زي عيادة المريض. تخيلوا لما الأحيان الواحد بيروح يشوف مريض مريض ممكن تكون أختك في الله أو حبيبتك في الله أو أدمتك في الله أو قريبتك وقد تكون أمك. Ette kerro, että on mahdollista, että äiti yrittää syödä, kun hän on sairas? Tässä on se, että jos äiti on sairas, niin hän on sairas. Jos äiti on sairas, niin hän on sairas. on niin hän on on on on سبحان الله، وتسألي هذه الأم, الأم عن بنتها يعني سبحانه، بتظن هي طبعاً كبيرة يعني فتظن لما أنت ترحيد شد عليها الغضاء أن أنت بنتها انتها البساطة لأم تقولك إيه؟ هذه الأم الغلبانة المريضة أنت جيت يا بنتي الرحمة في قلبها أنت جيت يا بنتي آه طبعاً تقول آه جيت الحمد لله أنت إزايك؟ تسألي طب بنتها فين؟ يقول لا ما بنتها تدفع المستشفى فلوس خبص لكن رحمة المرض رحمة الزيارة رحمة الأم أمر اتباع الأمر تعاهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يما نبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا صلى الله صلّي بعلمنا الأدب والله العظيم والله الذي لا إله إلا هو من انسى خان دين انسى عن الأدب ولذلك ليه بتجدي لي بعض الناس اللي هم عندهم شديد فيش أدب عشان الدين بيربيها شوفي يقول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس شايفينهم أول حاجة رد السلام واحد تقول لا بس هم خصمها ولا رضي على السلام لا رضي على السلام عيادة المريض اتباع الجميع هذا الرجال وليس للنساء وإجابة الدعوة إذا لك تكون دعوة فيها معصية وتشميد العضس يعني ما تعضس وهذا الحديث أول مقاري يبدأ من حقها عليك فأقول لك ممكن يحبس هذا الأمر أحيانا الواحد يرحض درج المسنات طريح حديثي ولا حرج في المسألة والله نظيم تجل يعيني الأمة تبقى نفسها نايمة في الدار المسنات وتتمنى تشوف إبنها أو بلدها وتبقى سببت لهم الشق بس ما يجوش لبعد المتبع يجو ياخدوا أين أين الرحم فينا الرحمة في هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم أمري المسلم ده لو كان أمه للرب نصيب يا جماعة الأمر الشديد Hävisit meidän oppimisen, ja haluamme elää siellä. Haluamme rauhaa, haluamme pystyä rauhemaan meidän kanssamme. Jos löysit kohtauksen meidän kanssamme, pystyä rauhemaan meidän kanssamme. Jos löysit eläimet, pystyä rauhemaan meidän kanssamme. Jos löysit eläimet, Ymmärrätkö? Tämä on yksi asia, joka الله hyvä. Tämä on yksi asia, joka on hyvä. Tämä on yksi asia, joka on hyvä. Tämä on عليه asia, joka on hyvä. Tämä on yksi asia, joka on بتحسي براحة وسعادة بتجاني السعادة جوا يمكن يكون ده من أسباب من دواعي الشفاء سبحانك يا رب العالمين والله يا أحبائي لأنه طبعا بالنسبة للمريض أحيانا المرحلة النفسية بت أنا... نعم هم جدا ولذلك يقولوا فيجلب عليه يعني وإنت رايحة خلي بالك أنت رايحة تعمل إيه نفسي يعني أي النوايا التي تحسبيها ده لسه نقول المفروض إن اللي هيزول المريض فبيجلب الزائر للمزور الأدبي هو اللي اللي هو المريض التفاؤل والراحة النفسية والطمأنينة والسكينة إنه فيه حد يفكر فيه حد يسبح النقطة الثانية شوف الفضل الكبير يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من عاد مريضا أو زار أخاه في الله ناداه نادم من السماء أنفدت عطاء مشى و وتبوأت من الجنة منزلها. طبت وطبش في الملك بيقول له طبت وطمج ممشىك. ولكن مكان في الجنة. معنى طب هذا دعاء الملك بيقوله بأن مطيع رب عايشوه في الدنيا. هو ماشي كده. ملك بيقوله وأن يطيب ممشاك بسبب هذا الممشى إنه مشيت لزيارة سواء مريض او زيارة في الله يعني. وتبوأت مكانك في الجنة معناه أي أقمت في الآخرة في جنات لنها في مقر السطح من دمار يا على أعمال ذك الخل الخير ولذلك نقول هذا أن يبين هذا أن ذلك مسباب دخول الجنة حباي ولذلك هذا الأمر يغبط عليك كل أهل الأرض وأهل السماء إن مشاكي طبا مشاكي وتبواتي ما من الجنة كل ذلك سبب لذلك نقول وأما ثالثا أن عيادة المريم ده حق على كل مسلم حق قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ذكرت لكم في الحديث خمس واعتبرها لذلك كنا في هذا الأمر اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحقوق حق المسلم على المسلم يعني أنت مش بتروح ريحانه بت عليه زيارة لا أنت ريحانه واجب عليك الزيارة حق دحقه حق في الإسلام حق في المعاملات حق على المسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بل انكي حبيبة للرحمن لان عند الله حب الناس الى الله انفعهم انفعهم الناس وذلك نقول حب الناس حب الناس الى الله انفعهم للناس انت لما رحت ودخلت وعملت الزيارة عملت ايه للمريضة ادخلت عليها ايه مش نفعتيها يبقى انت هم الله ايه نقول نعم بفضل ذلك الأمر أحبه إن الإنسان في زيارة في عيادة المريض سبب هذه أن تكون سبب هذه دخول الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من أصبح منكم صائماً ألا أبا بكر صديق. قال من أطعم منكم مسكيناً عوض دوّر كده على الأمور دي كده ما يكون عندك إياك يمر عليك يوم في صيام متغطني مش طبعا مش روح جد واحد موتين أنت بالنسبة لك كم يعني لكن بالنسبة للرجال سهل أن يجد إيه في أي مسجد أو ممكن صلاة الجنازة أيضا أخوان أخوان بخرج أدور على مسجد عشان يكون لا مالزان فيه ذلك أبدا بالعكس هذا هذه زيادة طبعا لكن من أصبح منكم؟ صائما أو بكر الصديق نعم من أطع منكم اليوم مسكينا من اللي من عرضه واحد غلبان؟ أنا رسول الله يقول ابو بكر شفره ممكن تنادى علينا من ابواب الجنه اصرب بي ولكم أن كنا منهم. من تبع منكم اليوم يقول انا يا رسول الله. قال من عاد منكم قالنا من انا قال يعني ذلك الأمر. نعم. فقال رسول الله هذه الخلال. الخصال قد في رجل في يوم إلا دخل الجنة. اللهم ارزقنا عملا ترضاه عنا وانم علينا بهذه هدي, هدي رسولنا صلى الله عليه نقول يا في هذا الله الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة يروي عن ربي يقول عن ربي سبحانه وتعالى يقول ربي فأقول مرض أخوك المؤمن فلم تعوده وعزتي وجلالي لو رته لو عنده كفايه مع ذلك ان في روحي وقت هذه النوايا في المشاكل الذي تتبوؤ المقاعد فيه من الجلد الناس بتحب تروح للفرح لكن لما يكون حد عنده كده بتبقى عايزه ايه نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر من عاد مريض دي كمان فضل اخر من عاد مريضاً فلو بكل خطوة خطاعة ترجع لمنزيني سبعون ألف حسناً ويرح عنه سبعون ألف ألف سيئ أيضاً ويرفع له سبعون إيه؟ ألف ألف درجة ووكل به سبعون ألف إيه؟ <تصفيق> لا يقيل في هذا الحديث وإن كان في ذلك الحديث في سنة بيطة إلا إنه الحديث الصحيح في النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عاد مريضاً فكأنما يقود في الرحمة منغمس في الرحمة حديث هذا في الصحيح يعني خلي بالكم وعن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام مؤمن عاد مريضا خاض في الرحمة سبحان الله كأنه بالضبط كده غميس في الرحمة ولذلك إن عاده بالنهار يعني غضوة عن ايه أول اليوم سبعون ألف ملك يدعونه لحد ما, لحد ما يأتي وإن عاده بالليل سبعون ألف ملك يدعونه حتى الصباح هذا الحديث لكن هذا الحديث صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخوض في الرحمة كما في الذي لازره محبان وصحاب الألباني يخوض في الرحمة من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس فإن في جلس فيها. لحد من يذهب للمريض ويجلس عنده يتغمس في الرحمة. هذا الحديث الصحابي صحيح بماذا؟ الألباني. لكن سبحان رب العرش العطي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن اللي هي الأشياء اللي هي تذكرها زائر المريض إنه زائر المريض متصدق إن على كل مسلم في كل يوم صرقة قال يوم صلماه ذلك كل يوم يتصدق فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إما تتكئ ذع عن الطريق إيه صرقة أرشرك الرجل إلى الطريق صرقة عيادتك المريض يبقى ذا كل يوم هذا الأمر كله وأمرك بالمعروف صرقة إلى بقية الحلف يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ايضا في fi مسلم في المريض تذكرك بالاخره وتريحه الزياره نيتك ايه e ربنا يثقل في نواه كتير بتقديه من ضمن الامر انها إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى بينكر ان كلنا هنخرج من الدنيا فبنحمد الله سبحانه وتعالى نعم ولذلك بنقول فبتذكرك بإيه؟ بالآخرة. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أيضا شوف النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة يعني إيه يعني في الجنة ألق في خرفة الجنة أو ما من يعني كأنه مش يكتني من سمرات الجنة, الجنة حديث بيغرف من سمرات الجنة حديث رواه مسقى يعني ما لم يزل طول أنه هو رايح للمريض العدل لم يزل في خفه الجنه حتى جاء طول ما هو ماشي من بيته لحد المريض وجلس المجلس معه وجلس وهو قاعد يجني كما قال النبي من من نخل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه يقول المريض ولا نقول في هذا الأمر أمر. النبي صلى الله عليه وسلم هادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من كما ذكرت لكم في الحديث السابق من عاد مريضا فقد ناد منادا في السماء باسمه ينادي باسمه يا فلان في الطوطة من شاك فتخيل بعلم اسمه كده يذكر في السماء لأنه راح يعمل عمل ايه مش يكلفه الكثير لكنه هيدني الثمرات الكثير, الكثير أيضا وقيل أيضا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 إنه مش مجرد أن يكون له صديقه بعد ذلك يتوفى الله عز وجل أو لا يمرض نعرفه لا في أداب للإسلام علمها لنا ذلك دين هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك نقول قيل أيضا من عاد مريضا في الله لم يسأل مريض دلعائد شيئا إلا أعطاه الله استجاب الله سبحانه وتعالى أنه في وقت المكان إيه؟ نعم ويقول أحد السلف بيوصي كده أصحابه بيقول لهم إيه أوصيكم بتقوى الله حتى ما تقوى الله وأن يعود غنيكم فاخيركم وقويكم ضعيفهم وقويون ضعيفون وأن يعود صحيحهم مريضهم وأن يشهد حيهم جنازة ميتهم وأن يتلاقوا في البيوت يعني بفي زياره يعني زيارة الأخير في الله وأخت التزوج وإن لقاء بعضهم بعضا حياة لأمرنا لأمر الإسلام يعني حياة بإيه اللهم إيه للإسلام رحم الله به إيه أحياء أمرنا وبالعكس طبعا يعني نقول الدعاء مستقبل عند المريض سبحان الله من ضمن اللي هي الأشياء أيضا في فضل عيادة المريض ولذلك عند المريض ادعو لنفسك و في الحديث الذي رواه مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون يعني مكان للا إيه؟ استجابة الزعف و أيضا سبحان الله شوفوا هنا في يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يحضر أجر فقال عنه سبع مرة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض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 يعني روحتوا لي لذلك بني... عايز أقول لكم إن الص هي إن الصحابة وسبب الصالح كانوا يحبوا إن هو يروح من لما سيلو هو من أول النهار عشان يفضل الفترة لو بيت بتابعوا للملائكة أكبر فترة ممكنة لأنه زرحو من النهار يب... يفضل طول النهار لحد الليل يصلي عليه الملائكة ورا رحروا بالنيل تفضل إنك تصلي عليه طول الليل لحد ما ما سماك ما في الحديث الذي الحديث الصحيح طيب ده بالنسبة للزائر وبالنسبة للمريض في حكم وفوائد لابد أن يتعلمها المريض. إيه هي الحكم والفوائد؟ أول حاجة إن المريض لابد أن يعي تماما استخراج قضية الضراء وهي الصبر. إنه لما المريض يبتلى الأمر يعني سبحان الله يا جماعة بما فيه ابتلاء ابتلاء شديد فربنا سبحانه وتعالى يختبر عبد ده أتصبرون؟ لذلك كما قيل في إذا كان المؤمن مؤمنا حقا فإن كل أمره خير كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجباً لأمر المؤمن كل أمر خير، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته دراه صبر فكان خيراً ولا يكون إلا ما إذا المرض استخراج عبوضية الدراه من المؤمن هتبقى عبد في الدراه ولا انت عبد في السراء فقط انت عبدة ساعة ما بيجيلك الفرح والهنا والسرور وكذا وتبقي فرحانة وراضية عن الله عز وجل ولا لما يجيلك الضراء بتبقي حمدة وشكل لله عز وجل وتقولي اللهم لك الحمد على عطواءك يا رب العالمين اللهم أعيني على الصبر في هذا الابتلاء ولا انت بترضي عند عند السراء ولا ترضي عند الضراء طيب النقطة نعم النقطة نعم. النقطة الثانية تكفير الذنوب والسيئة لو يعرف المريض أن هذا المرض تكفيرا لذنوبه وسيئاته إن لا يأتي المرض سبحان الله يا يعني كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أي مرض يأتي للإنسان يكون ذلك المرض هنقول إما المرض حامة إما ما أصبكم مصيبة فيما كسبت أي أيديت معفو عن كثير يعني بسبب إنه هيبقى وسيلة تكفير الزنوب وأم يكون ذلك كما يقول يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ما يصيب المسلم من نصب ولا إيه ولا وصف ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة مشككه مشككه الا كفر الله بها القاتم الخاتم كما جاء في الحديث البارئ يبقى دلوقتي هيكون ايه ده تكفير السيئات يبقى في كل خير ما هو لو لو نحص في الدنيا لمحص الله الذين امنوا لو نحص العبد في الدنيا المؤمن افضل بكثير ما يكون التمحص في الاخره لانه تمحصه في الدنيا هيبقى بالابتلاءات البسيطه وعمر الدنيا قصير اما في الاخره فالامر اشد بكثير ولذلك من فضل الله عز وجل يا جماعة إن ربنا سبحانه وتعالى يتحمل العبد في الدنيا. احنا بنزعم الابتلاء في الدنيا. مع إن الابتلاء في الدنيا كحتشوك. ربنا سبحانه وتعالى يغسله بي حتى الحزن لو حسيمت على شيء غالي قالوا حتى الحزن حتى الهم حتى الوصم حتى المص أي شيء يصيبك دجاي لك من الله سبحانه وتعالى فضل من الله وعجبنا بأمر النما. النقطة الثالثة كتابة الحسنات ورفع الدرجات يعني قد يكون العبد الله منزل عند الله. تقولي إيش معنى ان يا ربي بتمغشى لعبد سبحانه وتعالى لا طبعا، العيل؟ قد يكون لعبد منزلة عند الله لا يبلغها العبد بعمله عبد عنده منزلة قليل لا يبلغه. فربنا سبحانه وتعالى يبتليه بالمرض أو بما يكرهه مرض أو مرض في غيره أو أي حاجة ابتلاء من اللي أي ابتلاء من حتى يكون أهلاً لتلك المنزلة. يرفعه بهذا الابتلاء سواء الابتلاء ده في نفسه ولا في ماله ولا في ولده. علشان يرتفع ومنزلة عند الله مهما عمل مش هبله غزي المنزل فربنا سبحانه وتعالى أحسنتي لما ربنا سبحانه وتعالى نبي الله أيوب التلاقي إيه <تصفيق> دل ور بالمرض وبالولد وبالمال يعني اتلت عليه كل المصاري وصبر عزيل بنقول بنقول إيه <تصفيق> بنقول صبر أيوب شديد وصبر يعني إذا هي المسألة أصوات التي حسنة الأنبياء لذلك نقول قد تحت يعني منزلتك عند الله عاليه نعمل ايه منزلتك عند الله عاليه on ارفعك هذه المنزله العاليه فيرفعك هذه المنزله العاليه بايه بهذا الاختيار هذا الصبر زقل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك الامر في الحديث الذي صحه الالباني ان العبد اذا سبقت له من الله منزله لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده او في ماله او في ولده ثم صبره على ذلك كل الرقايس تقول يا ربي لا صبر على هذا السال واحده فقدت غالي يعني on عليها وكذا التلاها وصبرك على الفراق التلاجه كسبت بمرض وصبرك على البلاء ولو رايت ولو ولو راكي من يراكي ما الذي صبرك على هذا الأمر والله الله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبغلو ربي سبحانه وتعالى المنزلة التي سبقت له من الله الحديث صحيح صفي صحيح الألبنين. النقطة الرابعة بالنسبة للمريض إنه الابتلاء هذا سبب دهول الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البلاء يود أهل العافية يوم القيامة حين, حين يعطى أهل الثواب أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت تقرد بالمقارير كما صحفي صعف صح في الترمزي وصحو الألباني يعني المسألة إن لما يجوا أهل العافية اللي كانوا في الدنيا في حتى من هذا المرض أو من هذا الابترق في الولد أو من فقدان الحبيب أو من المال أو كذا لما يجوا أهل البلاء دول يعينوا بعد كده من نعيم العبينا سبحانه وتعالى يقدره, يقدره, يقدره لهم يتمنى أهل العافية يقول لها ما شاء الله لأ قوة إلى بلاء على رفو درجاتهم عند الله عز وجل أن من الملأ يا او المرض أو ال... شدة أن جاء من النار يا النبي صلى الله عليه وسلم كنا نأخذ الحديث في السيرة الصحيحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمريض يعني عاد مريضا معه وراي أبو هريرة رضي الله عنه صاحب الجليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر يقول المريض أبشر فإن الله عز وجل يقول هي ناري أصليتها على عبد مؤمن في الدنيا سبحان ربنا عظيم لتكون له حظا من النار في الآخرة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 Oksa tarttumassa, että tajui ihminen, että asnainen sairaudessa tulee eli tajui ihminen, että voi olla terve, että voi olla tosiaan, mutta jos ihminen on sairaus, niin ihminen voi olla tosiaan, mutta jos ihminen on sairaus, niin ihminen voi olla tosiaan, mutta jos ihminen on sairaus, niin ihminen voi olla و البلاء يشتد بالمؤمنين على حسن إيمانهم <تلاق> سبحان الله يسمع يجي سبحان الله تسأل أختي أنا في اكتئاب شديد وحمرة شديد وتقول هل هذا يعني غضب من الله عليه وهي لم تخطر لسنا ذكر الله ولم أراه إلا في أدم مع مازوجين عقول هذا الأمم الذي تجلي في بنائك وفي مراضي قربا من الله عارٍ أنهم قربا وأنه رفع درجة من الله سبحانه وتعالى زيك النبي صلى الله عليه وسلم يشوفه في هذا الأمر يقول إن عظم الجناء الجزاء مع عظم إيه؟ البلاء كل ما اشتد البلاء او اشتد المرض او اشتد الألم او اشتد سبحان الله كل ما كان الأجر كبير أعظم وإن الله إذا حب قوما ابتلاهوا فمن رضي فله الرضا ومن ساقط فلا صف الحديث في صحيح الألباني نقول وبشرة للمريض يا البشرة دي البشرة ما كان يعملها المريض من الطاعات ومنع المرض فهي له مرتوبة كاملة واحدة كانت تروح درس عين مكتوب لها واحدة كانت بتعلم تروح بتعلم قرآن مكتوب لها واحدة كانت بتقوم بتعمل طاع مكتوب لها الطاع لا ينقص منه شيء لو في فسرها شهور طويلة وسنين طويلة عملك حبيبتي في الله مستمر إلى ما شاء إلا أن الله إلى أن تلقى الله أن تبرد العمل فبشر للمريض ما كان يعمله المريض من الطاعات كما رواه في الحديث الذي رواه في في صحي البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر العبد كتب له ربي مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا كنت روحي تقول بس أنا خصارك تبتينزل وتعلم القرآن كتيبة حبيبتي أنت في فراشك ومكتوب لك إن أنت بتعلمنه ولا بس وقيم الليل كنت بكذا أنت في فراشك وتقيم الليل أنا كنت بس بحكي ذا كنت بقرأ كنت بعلب كنت ب ب مش بقى ما أنت في فراشك مكتوب لك كل أعمالك لم ينقص من عملك شيئا كنت تفعلي وهذا بشرة للمريض نقول سبحانه وتعالى أحب إياه وفعل ذلك أحب إياه إذا من واجب على المريض إذا كان الأمر ده بالنسبة للمريض الحين دلوقتي قلنا فضل زيارة المريض وقلنا بشريات للمريض للمريض الواجب على المريض أيه بقى؟ الواجب على المريض تجاه ما أصابه المرض هو أن يرضى بقضاء الله الرضا وان يحسن الظن بربه كريم يا حبيبي رحيم يمكن ذلك انه يرضى الله ويحسن الظن بربه كما ذكرنا في حيث المؤمن ويصبر على هذا البلاء يصبر يتصبر يصبر وصابره ورابط كما قال ربي فإن ذلك هذه التي تحدثنا عنها هنا امتحان في عبولية الدراء ربنا سبحانه وتعالى ينظر إلى عبده هل هينجح في العبولية دي ولا لا ولذلك نقول سبحان الله يا حبائي في هذا الأمر حديث النبي الذي سبق ذكرناه ليه عجباً لأمر المؤمن لكن الصبر يتحقق بثلاثة أمور أولها حبس النفس عن الجزع والصوت بعض الناس مجرد ما يبتلوا تلاقيهم جزع في جزع شديد وفي سقط شديد وفي قلق شديد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 بشراء دي بأي مزاج بتلك في الابتلاء بأي نوع من أنواع الابتلاء في بعض الناس أو كثير من الناس إذا جن الابتلاء لا تتذكر قول ربي ليومح الله الذي لا إمان ومحق الكافرين أم حسبتم أنتم رأوا الجنة ولما يعلم الله الذين جعلوا منكم عالم الصادقين فكرين أن الأمر الجنة دي بسيطة وسهلة لا خلي بالك الأمر الجنة دي تحذق مراي ألا إن نسأل الله غاليه ألا إن نسأل الله جنة ولذلك يتحقق القبر بحبس النفس بالصبر يتحقق بثلاث. حبس النفس عن الجزع. كل ما تيجي نفسك تجزع تقدي بيها. وتقولها يا نفسي توبي قبل أن تتوبي. دلوقتي استغفري. أقبلي على الله. وعلمي أن الجزع لن يأتي بخير. وعلمي أن ذلك الأمر من أحوال، ليس من أحوال المؤمنين الجزع. النقطة الثانية وهي حبس النساني عن الشكوى. بعض الناس ورعيزوا بالله دائما لسانها ما بيغطرش شكوى. Mä libat torsi ja sekoit. Dejman, tehtäkin lady, joo, amm, lady, lay, joo, من Tehtäkin, tehtäkin, roo, imähme, tehtäkin, tehtäkin, tehtäkin, tehtäkin, tehtäkin, tehtäkin, tehtäkin, tehtäkin, tehtäkin, tehtäkin, tehtäkin, tehtäkin, tehtäkin, tehtäkin, tehtäkin, ربي qadir Koder وتعالى Oathala, ja minä olen faraan, ja minä olen faraan, ja minä olen faraan, ja minä olen في دواعي هذه المساله للمريض حبس الجوارح حرفيا لما ينافي sabr, حبس الجوارح عن فعل ما الصبر زي ايه مثلا نقول ايه زي بالضبط ولقم الحدود ودعوه ايه بالويل الله لا اله هذا ينافي الايمان طبعا ولذلك نقول ولذلك هنا نتضاف نقطه هذه نقول ينبغي أن يكون العبد المريض. بين الخوف والرجاء يرض رحمته ويخش عذابه هو في العافية كان يع يعلو الخوف الايه الخوف الايه خوف أكتر من الرجاء لأنه في العافية خلاص لازم يعمل يخاف يقوم يعمل هو دلوقتي تعبان نريد يبقى يتقلب بينه ايه يغلب عليه ايه يغلب عليه الرجال الرجال هو بيطمع في رحمة الله وإن شاء الله ربنا رحمه ما أتاه بذلك الأمر إلا رحمة الله يحسن الظن بالله ولذلك يكون كما جاء في ذلك كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على شاب ويسأله كيف حالك قال إيه أنه مؤمن لكن أنه برضو بيتقلب بين الخوف من الله وبين الرجاء خيف من عذابه ويطمع في رحمته فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعاني في قلب عبد في هذا الموطن وحي ضعيف إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه ما يخاف حديث في صحي الألباني إذا اجتمع الخوف والرجاء وانت تعبانة ومريضة ومعلكيش خيلة واجتمع في قلبك أو في ابتلاء أي ابتلاء الخوف والرجاء ما الكيش خيلة تعمل شيئا لكن اجتمع في قلبك خوف من الله خوف عنا خلي بالكم الخوف والرجاء في طمع يطمع في رحمة الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا في هذه المسألة يؤمنه ربي ما يخافه ويعطيه ربي ما يقوم لذلك نقول يا أحبائي مهما اشتد المرض نقول في نقطة أخرى للمريض مهما اشتد لك المرض فلا تتمنى الموت العباس مشكلة كانت ماذا عن رسول يقول لما دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عم لا تتمنى الموت فإنك إن كنت محسنا لو كنت أنت وانت سبحان الله محسنا فأن تؤخر أخر وأنت تعبان كذا تزداد إحسانا إلى حسناتك يعني سبحان الله يزداد يزد إحسان إلى الإحسان وذلك خير لك وإن كنت مسيئا وعند تأخر فايه هت كأنه فتستعتب ، فتستعتب ، فتستعطب من ايه كأنك بالضبط كلا يطول العمر فتعمل الخير فربنا سبحانه وتعالى فيقوله فلك يكونوا خيرا لك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء فيه في الحديث أو في السلسلة أيضا الصحيحة طب هناك أيضا أسباب تعين الإنسان على الصبر على المرض أسباب بعض الناس يقولون بس أنا مش أدرس في المرض أو ابتلاء يا جماعة الناس اللي هي ابتلاء ناس الله لنا لعفونا جميعا ولا في أحد غير ابتلاء فيش حد ما عندهش بلاء ولا عنده مرض ما فيش إنسان ده اللي عنده سكر ده عنده ضغط ده عنده ركروكامو ده عنده مصماء يعني مفصله ده عنده فقراته ده عنده ركدي ده عنده ركدي ده عنده عنيه نعم كل حدا خشه مهشاشة كل اللي أو كتير أو شوية من دول يعني فسبحان الله لكن أتت, أتت إلي إبنة شابة بالأمس يوم الأحد اللهم منك الحفظ اللهم منك الحفظ شابة بنت شابة واقتربت من تكررها إلي فهي لا تبصر فلا تبصر وتريد أن تحفظ القرآن وتأخذ إجازة مني في القرآن واقتربت أكلمها لكنها لم تسمعني لم تسمع لم ترى الدنيا ولم ترى نور الدنيا أنت ترى نور الدنيا؟ لا Ismari, ismari, älämme. Kuinka näyttää tämä? Kuinka näyttää tämä? Ah, vau, kuinka näyttää tämä? Kuinka näyttää tämä? Vau, kuinka näyttää tämä? Kuinka näyttää tämä? Kuinka näyttää tämä? Kuinka siellä sop탄in on pi midstShin el basti tuunt boundaries sekä privatehehesi että sitä tuue affiliate elementare että tydfys mied outreach onun kanssa Jappeen Kedille Nit burning brightaime São oblidin 사�issezida amariltain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 لم يجري عليك من غير الامتحان لم يجري عليك من غير اللي يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لا يصيبنا الا ما كتبه السماء الا ما كتب الله لنا هو مولانا الله إيه؟ المؤمنون كما جاء في التوبة. نقول يقول سبحانه وتعالى وما في أيضا ما في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن برأها Inne deri kaalallahja siit, lakei Sufi, ammura, shenba t uli kaza, inneson Sufu, valizeri kikunna visallahja, hei, vasenem, shenniet, mainnu kalibik, kavibeti fille, ja vuol nukkuta, vii, ennälmi, bennem, lady, viki mukaddar, smaini, mukaddar, maandarabi, vahdon, valison maandarabi, fatmaini, jatmaini, vuol kodar, vuolison olisi niin, että jos he ovat niin, että he ovat niin, että he ovat niin, että he ovat niin, että he ovat مرضك اللي عندك مرض، تقول والله مرضي مرضي نادر، ورا كذا، والله مش عارفة. أنا بتقلب أطلع من حب بعض الناس يقول أنا أطلع من حاجة بعد يجيلي دواعير قاعدة وعيني قلدة ومرض دا وين جاي؟ أقول تقم أن الله أرحم الراحمين بك من نفسك. تأكدي أن الذي قدر عليك أرحم الارحمين، أرحم بك من نفسك ومن الناس أجمعين. حتى الأمك اللي هي أرحم عليك من كل شيء، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مرأة. وصف النبي امرأة من السبع وجلت صبياً فأخذته أرسقطه بطنه وأرضعته طفلاً فأرقمته سدياً يقول النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولده في النور قلنا إياه الله رسول الله وهي تقدر أن تفرح فقال لله أن الله أرحم بعباده من هذه ولدها بقى الحمد كثير. اللي امتحنك والتباكي وقدر عليك شيء أرحم بكثير من كل من تتصوير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 الرب ولك ولذلك هو لانه اعلى المصلحه دي لماذا لان ربي هو الحكيم يضع كل شيء في في فما من شيء عين وعين عين وعين العلم مع ذلك Adirahna, والعلم eli, الذي jos me. En doktora ole, aspekto enää ole, eli moridjan, en jallem, ennalla, aradavike, marat, من اقول لولا بلايا الدنيا لذهبنا الى الاخره مااليس لو الصوا يجي لولا المرض يجي لك لولا تعب يجي في يوم لولا الام شديده تجيك لولا فقد احب يجي على شيء لولا في ان تعلم او يعلم العبد ان الله اراد لك خيرا في هذا المرض كما قلنا او ذكر اللي هي مراجعه قمنا ان تذكر ان الابتلاء بالمرض وغيره علامه محبه العبد لله لو ثلاثه كما يقول في الحديث الصحيح ان عظم الجزاء مع عظم الايه عايز ارفع ذلك ومنها ايضا ان يعلم المريض هذه الضار خاليه ضر ليس se, vaikka. هناك دار hän on saanut, hän on saanut. Mutta jos hän وطالما ذلك الامر موازين تسقل تسقل تسقل حتى ينقل الله وهو كالشجره التي حطت اوراقها ما فيش شيء سبحان ربنا يقول نبي الله عليه وسلم عن اهل الدنيا من اهل النار اللي فرحانين بالدنيا اهل المعاصي والكفر والشرك والبعد والغفله وماثهم فاصبر في النار فيقال له يا ابن آدم هل رأيت خير قط في الدنيا شفت كده عادت مرة في قصر ولا خدت مرة ولا نق... ولا شفت في الدنيا نعيم ولا هل مرة بك نعيم قط يقول لا والله يا ربي ما مر لي معين قط ويغتبع شد الناس بؤسا شد الناس بؤسا معتبعهم المرضى مثلا حول عدن فقير ولا اللي عنده مثلا ابتلاق شديد في ابنه ولا في بنته ولا في كذا ويغمس غمسة هيكون من اهل الجنه ان شاء الله فيصبغ صبغه في الجنه ويقال له يا بني ادم هل رايت بغصه تعبت في الدنيا اتقلل شفت الم جاني كمان مرض ولا صعب ولا, كذا ولا أي حاجة من أمراض الدنيا اللي طلعت فيها ما من ولا رأيت شدة فكيف لو في جنات Kaalidinaa, hihaa, ihmelee. Maadamu, sämaatut, alat. Asrarani, jumane, on on, on, on, on, تسدروا يعني ما تحقروش النعم كذلك نحرق عندها نعمة الصحة والعافية وتستقل النعم عليها تبقى على رجليها وتبقى بتبص بعينها لا بتستخدم رجليها صح ولا بتستخدم عينها صح لأنها مش عارفة نعمة مش مقدرنا عمتلكوا أنا يعني سبحان رب العرش عزم الله يا حبي عندما أتتني هذه الابنة ولم تسمعني يعني أنا كنت بيني وبينها ما يقرب حاجة بسيطة أنا جالسة على كرسي زي كده وهي تقف لسه معيني.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 إيه الط... ما هذا التقصير في حق الله ما هذا سبحان رب العرش العظيم الجحود بالنعمة الله ارزقنا الشكر ارزقنا الأدب مع الله عز وجل ولذلك احبائي نقول والنقطة التي تلي ذلك هذا يكفينا وأكثر من كثير يعني لو قلت بالنسبة للمريض الذي يصبر ولكن نقول نقع عشان الوقت يتسع بيمر بسرعة شديدة جدا نقول طيب ايه هو بقى الأدب؟ أنا الأهل بقولوا إيه في زيارة المريض الأدب هي ترى روح عند المريض دبأ ونعود ون سبحان الله ونحكي ونعود فترة والمريض يومي دا يدخل غرفة لنا يعمل لنا تحية و... والمريض مش قادر يتحرك من فراشه الأدب اختيار الوقت المناسب أنا أحب منه أحب منها وبعدين بعد كذا إن شاء الله من ذكرها بإذن لا كذا إن شاء الله تفصيل معنا اختيار الوقت المناسب للزيارة واحد لا تنشينيش على وقت نومه يعني أو نقط وقت نومها يعني مسكينة أو كذا أن تخفيف الجلوس أنت رايحت معي يعني قلت بقى يبقت نزهر وخفف يعني أنه خفف الجلوس بس سأقول حتى هذه إلا إذا حبت جلوسك يعني أن يغض البصر أنت أغض البصر أنت البصر أنت أغض البصر ما تبقاش قاعدة جنب المريضة والمريضة قاعدة في حالتها وانت أعلى بتحلاق شاقتها ما يعينك ما يصحش وتبصي سبحان الله لابسة ايه وعلعة ايه وعندها ايه وسبحان الله المرض جاي فين و... أدم أدم ده أدم الإسفان ده هذه ناصر صلى الله عليه وسلم أن يقلل السؤال يعني هي المريضة مش نقصة جاية عايزة بجي يدخلي معليها يعني يبقى مبتسم يعني يضحكها يجعلها في حالة طيبة مش قاعدة تسألها بتسلوخها بالأسئلة أسئلة أسئلة أسئلة أن يقلل السؤال النقطة الخامسة أن يظهر اهتمام بالمريض النقطة الثالثة أن يخلص له في الدعاء علمنا نبيه الابعية أن يفكر هذه الابعية كما جاء في الأحادثة قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول من عاد مريض لم يحضره و أجره فقال عيده سبع مرات أسأل الله العدم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عفاه الله يعفو عن من اللي يعفو عن مان الذي يدعي يعني يعفوك من المرض اللي والملائكة تقول ولك بالمسط طبعا يعني أن يوسع له في الأمل ويسليه بالكلام الطيب ما عدش بقى عنده ينكد عليها يرحلو ينكد عليها يعود يقول له يعني إن كان يقول له يسليه <تصفيق> يبقى عوض كان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقمي النبي كان يرغيه في حديث الرئيسة لبأس تطهور شفاء <تصفيق> وطهور يعني شفاء وطهور إن شاء الله أنت شفاء لبأس تطهور إن شاء الله طهور من كل شيء طيب يشير عليه ويذكره يشير عليه نقطة إنه هي السمنة يشير عليه بالصبر لما في اصبر أجر كبير جداً مكاناتك عند الله كبيرة جداً سبحان الله يا مع يمكن الأمر ده أحياناً يعني أنا أنا أتريني هذا الأمر في وحدة يعني قريبة مني نعم قريبة جداً منه سبحان الله حبيبتي في الله وكانت في وقت وكانت هي أمي أحمده الله عليها طبعاً. فكانت وقت الموت وقت الموت الإنسان أكيد بيعتري زي الصحابة مشاعر جد جداً فيها خوف وهو مقبل على نعم الآخرة ولسه ما شافش عاي المكان في الجنة لكن ما شاء الله الصابرين على المرض دول يبشرهم ربهم فسبحان الله عندما ذكرت لي أو يعني تذكرني بأنها وهي أحسبها كانت أمنا صالحة أحسبها كذلك لم أرى في يوم من الأيام يمكن رفعت صوتها على أبي رحمة الله عليهم أبدا كان سبحان الله تعلم معنى هذا الأمر كانوا زمان بيعرفوا كلام الفكر جدا جدا يعني ولا طريقه بالأسئلة ولا طريقه بالولاد ولا طريقه مسؤوليات وما كذا وكذا المهم يعني فاس سبحان الله لكن ماقتل الموت كانت تشعر فيه الرهبان فنذتني فلما نذتني وأنا أذكر هذا كذا ويقول لي أنا كأني أخاف كأني أخاف أحدثك عنه منزل إن شاء الله أعطيكم منزلة بالصبر على المرض الشديد ومكانة في الجنة وبشر الصابرين وانت صبرتي ربنا اللي بيبشارك بالفاق صبع سماوات أبشري بالجنة في لصدقنا عندما يكنا تفدر وأبشري بأبواب الجنة الزوج الصالحة وأبشري أعد تعدد لها كده والله يا كانت مؤموضة عنها بتقول لي هذا الأمر والله لا أنست جسامتها وكانت آخر شيء رأيتم منها بعدها فتلم يعني قدر الله لها كان أفاولاً اذا الانسان بده يعني تماما ان الانسان ده المفروض ان يكون هو وسيله لانه وسيله خير ما يلاقيش مثلا بيقول له انا خير فعوض تصوت جنبه ويقعد انت في خير لا انت على خير انت لا انت من دنيا ضيق الى سعه اخرى لا انت خارج وانت صبرت على على المرض وانت على نعمل نعمل وكنت نعمل كنت وهو لنا هذا لنا يدعو إلى ذلك فأخذتي في كل ذلك درجات أحسبك درجات سبحان الله فأقولها إن شاء الله فيقول فأيه فروح وريح يعني أوشر لسبحان الله ونقول ولذلك يحبئ ليوسفع عليه هو يسلي بالكلام طيب كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبيد إليه يشير عليه بالصبر ما في ذلك من الأمر أن هو بشر الصابرين يحذروه من الجزع لما فيه إحنا الجزع لا يأتي بخير كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من هدي صلى الله ما هو هدي رسولنا في المزيا وكان يروح المريخ كان يعملوا إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعود من يعود من أصحابي من مرض أصحابي عاد أولاً كان يأخذون أهل الكتاب أهو؟ فإزاي يكون حكم زيارات أهل الكتاب في المرض؟ إذا كان يأمن فيه خيراً أو هيبقى يتطاق شرهم جائز. يتصبح مسألة السؤال هل يجوز؟ هنا ذهب الغلام كان يخلو من أهل كتاب وعاد, وعاد عمه وهو مشرق وعرض عليه الإسلام فأسلم اليهودي ولم يستمع له. سبحان الله دع عمه الإسلام مدخل ودع اليهودي للإسلام فدخل فمات هزع الإسلام ولم يموت عمه على الإسلام النقطة الثانية إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدن من المريض ويجلس عند رأسه ويسألوا كيف حالك كيف تجدك زي حالك عمل ايه بحنية برحمة وذكر أي أنه كان يسأل المريض عما يشتهي كان أحيانا قيلة قيلة كان يسأل المريض تحب حاجة كده يعني درع من لك شيء تحب شيء هذا هدي وكان يمسح بيدي اليوم على المريض ويقول اللهم رب الناس تذهب الباس ايش فيه أنت لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يواجه ساقع كان يدعو بهذا الدعاء شوف دعوات ج اللهم رب الناس رب الناس اي انت الشافي اذهب الباس يعني يذهب المرض يشفي انت الشافي لا شفاء الا يا رب. لا شفاء شباق الا شفاءك انت لا تشفي المريض الطبيب هو ايه اسباب شفاء لا يغادر لا يعيد سقم ثانيه أي يوم ايه وقال نبي وكان النبي الله رب الناس يمسح في وانت الشاكي لا شفاء الا شفاءه وكان النبي صلى الله عليه وسلم عاده النبي صلى الله عليه وسلم ابي والقاسبر دي من ادب اللي إنك الدعاء انك لو عط مريض يقول عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اشفي سعدا اللهم اشفي سعدا اللهم اشفي سعدا. الله سعدا قوليها باسمه اللهم اشفي فلانه اللهم اشفي فلانه اللهم اشفي فلانة. الله فلانة. الله فلانه في الحديث اللي اري وراه مسلم ولذلك يقول النبي الحديث ده والحديث الذي سبقه ان تقول ان هو إلا اللي قال عند المريض إن ربنا سبحانه وتعالى يشفي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في اللي هي الحبيس من عاد مريضا من يحضر أجل فقال عندو سبع مرات اللهم أس الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك إلا عفا الله ذلك المرض أس الله رب العرش العظيم أن يشفيك الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك الله العظيم رب, العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب مرات illa شفاهه، إلا عفاه ربي سبحانه وتعالى رب العرش العظيم من ذلك المرد كما تحدث لي الصحابي، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم أنه كان يقول إيه، الله مش في وكان يقولها إيه، يكررها ثلاث، وكان إذا دخل على المريض يقول له لبأس الطهور إن شاء الله ربما قال كافّار الطهور، ممكن نقول دي ونقول دي، وكان رصوبا صلى الله عليه وسلم يركّل المريض هكذا في الصحيحين، يقول بسم الله. Pyytäkää, että meillä on hyvä Ardina, Meillä on hyvä tila. Meillä on hyvä tila. Meillä on hyvä tila. Meillä on hyvä tila. Meillä on hyvä بالنسبة للي هي الحليس النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كان نقول لك حديث اللي هو اللي بيدخلون الجنة السبعين ألف اللي كلام عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنهم اللي قال إيه هم الذين لا يستقبل في معنى الحديث ده كله إنه ملخص ذلك الحديث إنه لا يطلب بالروقي لكن يرقي نفسه لكن لما يكون عندك الروقي يعني الروقي مطلوبة أو إنك ترقي من غير ما يطلب منك طيب لكن الميت في الرؤيا ما زي ما تخوفيش انت الرؤيا ما تخليش لا لو قلت إرئيني يبقى انت هتبقي من 70000 الذين ايه فكانوا لا هم الذين كما قلنا ليه وانما هم الذين لا يستاقون هؤلاء يدخل الجنة من غير حساب كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لماذا لكمال توحيدهم ولذلك نفع عنهم طب بيقول لك طب النبي صلى الله عليه وسلم كان لما هو مريض كان ايه بيقول هنا في احاديث في شرح الحديث ده كان نبي صلى الله عليه وسلم يمرض حتى المرض النبوي كان أولاً في تقول السيدة عائشة تقول السيدة عائشة أن وصول الله عليه وسلم كان إذا أول إلا فراش الجمعة بين كفيها كذا ونفس فيهم وخلق الله أحد إخلاص أقول أعوذ برب الفلق وقول أعوذ برب الناس ويمسح بها النبي ما استطاع من وجهه وإيه ويبدأ بهما على رأسه أولاً الرقية وعلى وجهه وما أقبل لي من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم تقول النبي سيد عشا غني فلما اشتكى ثلاث مرات كذا وتقول والله واحد قل أعوذ برب الناس فل قل أعوذ برب الناس وتنفخ فيها وتتصحي وشك ورأسك وجسليك ثم داء ده دهدو عند عند النوم تري نفسك دي الرقية أفضل رقية ير إنسان بها نفسه تقول سيد عشا لما مرض النبي مرض الموت يعني فقال فثلاث مرات يعني فلما اشتكر الله صلى الله عليه وسلم كان يأمره أن أفعل ذلك فأخذت يده لانه قال لك ان طب بيقولوا ايه طب ما هي يبقى استرق بقى وطلب الرقي قال لا لانه قال لك في مضمون هذا الامر بنهايه إن هي كانت تاخذ راي هي بيقول لانه شطيل هو بيرقي لكن مع ضعف كان لم يصل إلى هي صل الله عليه وسلم لما وهن من المرض ونقول ولم يكن من هدي صلى الله عليه وسلم ان يخص يوما من الايام بعياده المريض لان عياده المريض في كل الخير كما جاء في شرع النبي صلى الله عليه وسلم الامه بتاعتنا إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في إيه في خوفة الجنة حتى يجلس فإذا جلس غمرته الرحمة فإن كان غض اللي هي بقية الحليس اللي هي سبعين ألف ملك الحديث في صحيح الإيه الألباني ذكرناه سادقاً. وكان يعود النبي صلى الله عليه وسلم من الرمد وغيره شوفي ما كانش يقول أتعيدي ها وكان أحيانا يضع يده على جبهة المريض لما تيجي ترقي المريض تحط على جبهة المريض ثم يمسح صدره وبطني ويقول اللهم شفي وكان هذا Minhadi Rasulullah Sallallahu. Ei, tämä on täysin väärin. Ei, tämä on täysin väärin. Ei, tämä on المريض بعض العلماء قالوا عيادة المريض سنة مؤكدة سنة مؤكدة ان الواحد يعمل واختار شيخ الإسلام انها فرض كفايه بمعنى لو حد راح بيغني عن الباقين بس المهم حد يذهب ليه ويقيه وكذا هذا هو الصحيح السبب في صحيهنا النبي صلى الله عليه وسلم انهم ايه خمسة تجب اللي هي كما ذكرناها حق المصل مع المريض في باب اللي هي عيادة المريض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث هذا الحديث يدل على وجوب وجوب بس يعني كما قال ان هو يجب بس قالك يعني كأنه فرض إيه كان متق يعني كفاية يعني لأنه لو كل الناس اللي عرفوه راحوا في نفس الوقت يتبى مثلاً إيه ولا كنت ولو إني كنت أعرف أحد السلف كان كان بيحب يعطي الناس سلفهم يعني ولما مرض لما مرض ما جاله قاله أبداً استغرم جداً طب ليه ما دوش وهم كلهم يعرفوا الحق فتذكرن عليهم الدين فنادم نادي في البلد قال ما كان له دين على فلان اسقط الدين فكسرت عتبه بيته من كثره المرض من كثره الزوار ولذلك نقول ولذلك نقول اول هيبقى هي فرض كما ذكر فضل زياره المريض وقد ذكرنا فيها الاحاديث التي ذكرت ذلك في هي طبع طبع من وصحف ما من المسلم يعود المسلم حد että jos hän on sairas, niin hän on sairas. Jos hän ei ole sairas, niin hän ei ole sairas. Jos hän on sairas, niin hän on sairas. Jos hän ei ole sairas, niin hän ei ole sairas. يعني يعوده كل يوم حتى لا قيل لا يعوده كل يوم حتى لا يحصل عليه النقطة الثانية لا يطيل الجلوس عنده أن لا ينبغي ألا يطيل الجلوس لوقته فسرعك لا ينبغي أن يطيل عنده الجلوس بل تكون الزيارة خفيفة حتى لا شق عليه أو يشق على أهله مع أهل المريض ما هاي زي ما يعني حتى لا شق عليه أو يشق على أهله فإن المريض كن أموره في حياته وقاط عايز يتغير عايز اللي بعازي يفعل أي شيء فالمفروض إنه هذا الأمر في أجل أن يكون إلا إذا حب المريض جلوس هذا لأمر آخر النقطة اللي هي الثالثة ما هو وقت الزيارة أما وقت الزيارة فالميول في السنة ما فممكن ممكن زورف إلا أن تكون هذا الوقت يتفق مع المريض المفروض إنه هو الأنسب للمريض هو الذي يناسب الشرع طيب ومع مراعاة حالة المريض والرفق بذلك وقد تسبب بالنسبة أقيلة وقد يراعي الزوار أن قد يتسبب كفرة الزيارة للمريض لم اكتر يعني تخيلوا مثلا مريض في في العنايه المركزه كل ايبانز نقول عليه مركز وده يكلمه هو مريض والله يشد الله عن تجربه من مرض يشق, يشق يزداد المرض على المريض بدخول أهلي المفروض إننا نراعي هذه المسألة جماعة الآن بأداب زيارة المريض إننا لا نشق عليه أبدا. ينبغي أن يسأل وكذا ذكرنا في النبي ويننفس في الأجل ولو كان هذا الحديث إنه كما ذكرت لكم في هدف لإن إن النبي صلى الله عليه وسلم برض أو كاي يتفق مع أن الإنسان ممكن يعني زي ما قلت لكم يبشر المريض بالأجل ويبشر المريض, المريض كده وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الفضل الذي سبق طيب هنا سؤال آخر في طيب. فضل اللي هي قلنا الفضل قلنا هل يجوز زيارة الكافر هل يجوز زيارة الكافر طيب لما بنقول في الحديث وكان لو خليفة في الجنة وإن, وإن عاده عشية سبعون ألف ملك حتى يصبح وكان لو خليف في الجنة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم خليف في الجنة كان لكان لازم في الجنة عن إيه بوستن في الجنة كان له بوستن في الجنة بزيارته طيب هل يجوز عيادة المرأة الأجنبية هنا في الشرح الممتع هنا تأديني في أقوال في وفي وفي في البخاري باب عيالة النساء للرجال لا يجوز ذلك إلا إذا أمن في أمن الفتنة العجوز وعدم الخلوة وأن لا تذهب المرأة يعني إذا كانت المرأة متسكترة وست كبيرة وعجوزة أو كذا ولذلك لأن الإمام البخاري كان عمل كذا لذلك باب بعيالة النساء للرجال يعني ما تروحش الشاب أو كذا أو ب يا افتتاح البخاري قال باب عيارة النساء الرجال وعهد امرات اللي هي وعادة أم درداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار ثم ذكر حديث عايشة نعهد او بكر وبلادا رضي الله عنهما في البخاري لكن على شرط أن يكون المسألة في أمن بيتنا ما تروحش المرأة وتشت هباين وكلها باين وتتزور رجل هذا الأمر المفروض إنه الأول هي زيارة الرجل للرجل والدة ja rauha muslimina, fjoder, kualizerik, ja jakurik, nujauzi, ja en حمل ذلك deri, kala, mella, في لو طيب خط لا طبعا لا يجوز في ذلك الأمر حتى لا يكون الأمر في أي مشقة عليه أه... هل بالنسبة للدعاء اللي هو دعاء المريض هل إذا كثير من الناس إذا ذقت عند المريض كل وقت تنبهها للمريض إن هي تسلم عليه بس ولا تقوم بالروحي أو وضع كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم تضع يدها عليه أو كذا هل هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أداب أداب أن هي المراجع زاد المعاد سلسله الالباني مش الشيخ محمد الادب النفر البخاري السلسله الصحيحه الالباني كتاب احكام الجنائز للشيخ الألباني, رحمة الله عليه جميعا ناخذ نكمل الرضا حديثنا اليوم عن عبادات قلبيه عباده الرضا نعم لما نعم ومن الآداب التي لا بد أن يراعيها اللي هو المهم جدا إنه من الآداب التي لا بد أن يراعيها اللي هو الزائر إنه يستأذن هل تسمحولي دي مهمة جدا بعض الناس لا تأذن يعني قبل ما يروح يمكن يكون هو في حالة دي نقطة دي من النقاط الهامة جدا جدا في زيارة المريض هل تأذن أهل المريض هل عند زيارة المريض الزيارة تكون مستجابة أنا قلت أيو نعم مشان نعم عند عندي قريبة توقفت وهي تصلي توفت وهي تصلي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله برضى الله اسره بي ان ساعدنا نقول يا احبائي الرضا مقامات الرضا عندما تحدثنا عن الود نقول عباده قيمه عباده قلب لا مستقر قلوبنا اللهم اصلح قلوبنا بالاخلاص لله في العمل بالرضا. بالرضا. بالله ونزرع شجره الرضا في مزرع شجرة الرضا في قلبنا. ونقول يا رب العالمين الرضا بالله وعشان نفهم الرضا عن الله ولا بد ان نعي تماما الرضا بالله ده اساس الاسلام والدين الرضا بالله ده هو اللي الكفر على المسلم رضيكم الله ربنا من السماين وحميد الرضا عن الله ممكن مع المؤمن لكن احنا نقول نريد أن نجمع بين كل مقامات الرضا نريد أن نجمع بين الرضا بالله بإستميدينا نبي العسولك والرضى بخضاء الله عز وجل ونسأل نقول ما هي مقامات الرضا درجته إيه؟ قيل الرضا بما قسم الله هنا بالنسبة الرضى بما قسم الله وعطاه العبد يعني من هو من, من أول حاجة يعني أول مقام ده المقام اللي على الفكرة مش الأعلى يعني الرضى بما قسم الله وعطاه من الرزق وهذا ممكن يجيده البعض الرزق الذي يدهون لك بتي بإرادية به أعطاك أي من الرزق وهذا يجيده بعض العوامل كتير من الناس تلك Markeilla toinen, haluetaan, että me kattavat Allahin vuodat. Näistä ei ole elämääsi, di, eli elämä on tämä, merkittävämpi kuin elämä. Ei ole niin, että me haluamme elämää, me haluamme elämää, elämää, elämää, elämää, رضيت بالله ربا كل خزينه بيقول لك ان هذه المنازل قد ياتي البعض باحده ولا يغدر عن الاخرى وقد ياتي البعض بجزء من الدرجه ولا حقق كل درجه وقد يرضى عن الله في مقاصر له من الزوجه ولا يرضى المقاصر له من الرزق he ممكن يرضى بحاجه او او او او وقد يصبر على سرقه المال ولا يصبر على فقد الولد اما ان بالله عن كل كل شيء لا يؤدي الله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 Nen ketti, esimerkiksi, mutta minä, jos nyt kokoistaudin, minä muhappu, minä muhappu, mutta kun minä asesta puhuin Allah-uulja, kun minä vii, esimerkiksi, jos minä opettaja vii aikaa aikani opetukseen, jos minä muhappu kirjaa Allah-uulja, jos minä opetan hänen murhaisi, ei, vaan niin. Tämä on Abdullahin sekä hä, ei otetaan häntä kuin Sallallahu alaihi wasallamuhu ei otetaan häntä kuin هذه هي حاله خاصه لشخص مع الله دائما ارجو ان اكون انا وانتم منه كل شيء اي عمل اي حركه اي طريق تؤدي الى رضا لو هياكل حتى لو هياكل يقول الوقت اللي انا ده محتسبه ان انا باتقوى الوقت اللي انا بنامه اتصوق الله سبحانه وتعالى ولذلك لما اتكلموا في دوره الرضا الا من الرضا بالله ربنا اتكلمنا في الرضا مشكله ده قيل بالله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 Miten lailla kunnolla mahloo kiman ottaen muuria, niin lailla kunnolla من lailla lailla lailla lailla lailla lailla lailla يقول lailla lailla وتعالى في lailla lailla lailla lailla lailla lailla lailla lailla lailla lailla lailla lailla lailla lailla lailla lailla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 ولذلك هذا الامر يمكن ان طبق عليه انه يؤمن بالله رب إذا انت تؤمني باي حاجه غير الله عز وجل تطبيق ولذلك في رضايه بالله رب يجب ان ترضي به حكما من الحكم الى المن ليس التحكيم لمن لله سبحانه وتعالى فاذا تاملت احوال كثير كثير جدا يجرون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 Muhammad صلى الله عليه وسلم ylino Rasool. Halamme hän on rädiin Allah Rabban? Nää. Halamme hän on الله عليه وسلم? Muhammad صلى الله عليه وسلم ylino Rasoolan? Nää. Olle zäleik Islam. ولذلك من ثمرات الرضا يحبى أن الرضا ثمرات كثيرة على رأس هذه الثمرات دائما الإنسان الراضي مبسوط في عقل دائما تجد الإنسان راضي فرحان هو مش عارف سبب فرحته مش عارف السبب لكن تحس سبحان الله تعالي الإنسان اللي رضا عن ما هو مش دايما في ثمرات اللهم رزقني وإياكم في <تصفيق> معاوات <بص> أخرى <المن تصفيق> لأنه بص المن <تصفيق> مهلسة بألياً لأنه هو دي حاله إنه دايما الغير راضي تعيس لأنه لا ينظر لنفسه هو نظر لغير زي ما الوقت بتقول كده هوا هو شايف غيره بس لكن مش لا يرى نعم ربي عليه فدايماً في حزن وكرم وديغ لو قعد كده تبعي يسرد نعم ربي عليه في ناس يقولوا لك ولد ولا بيت ولا, في ولا, في ولا في... لا تعد ولا كيف ال... ان عنده عقل يميز بين هذا اللي والفرح والصور وتعالى ان نبي الله كان الناس Talautuiko <تلاكتو> kovin جدا لكن كان Muissa الله oli räätä. Räätä oli räätä, mutta Rasul Muissa Allaheen oli räätä. Räätä oli räätä, mutta Rasul Muissa Allaheen oli räätä. Räätä oli räätä, mutta Rasul Muissa Allaheen oli räätä. Räätä oli räätä, mutta Rasul لما Allaheen oli räätä. Räätä oli räätä, mutta Rasul Muissa Allaheen oli räätä. Osaistaan, että se on oikein. Se on oikein. Se on oikein. Se on وغير Se on oikein. Se on oikein. Se on oikein. Se on oikein. Se on oikein. Se on عن Se on oikein. Se on oikein. Se on oikein. Se on oikein. Se on oikein. Se on oikein. Se on oikein. Se on oikein. Se Kalbi, وسكن فؤادك kertoo, واحد se on niin, niin se من الرضا يخلص العبد من الهم، والغم، والحزن، وشتات الأمر، وكسف البال، يعني سوق البال كده الواحد أرحض خئيله على خده وقعد يفكر ولذلك فإن باب الجنة في الدنيا يفتح برده باب الجنة، قبل جنة الأخرى، في الدنيا جنة؟ لأن الرضا لا يتحدث، فالرضا يجلب له الطمأنينة، وبرد العيش، والسكون، والقرار، بعد السخط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 سبحان ربي ولا أنفع للعبد من هذه السكينة التي تنزل على قلب العبد متى نزلت على عدي استقام وصلاح حاله وأحواله وصلاح أباله لأنه مصد للإنسان راضي يكون فقير جدا لكن راضي راضي بالحجة البسيطة للجسد وراضي بالغطاء البسيطة للعدي وراضي بالغرفة الصغيرة التي لديه وراضي بالولد إن كان لديه ولد ولا لديه ولد راضي فبينه مقرير العين مطمئن البال عكس الثاني النقطة الرابعة من ثمرات الرضا أن الرضا يخلص العبد من مخاصمة الرب دائما المشرادي يخاصم ربه في الأحكام أحكام الشرعية والقضائية من أحكام الشرعية قضائية يا ربي مثلا السارق جزاؤه في القرآن كذا طب ليه بقى ليه بقى يتعمل فيه كده بقى لا طيب السحرام يعني انشى غير إيد ومعطوعه ليه الأسود وليه الأسود وليه القصوة وكذا هو دلوقتي مشرادي بالله ربنا Ylärdäni kummun, kuuluu viime käänne. Voilehdysty, voilehdysty, mitä? Käynti, käynti, käynti, käynti, käynti, جدلك مثلاً زوج تعبك شوية قل الله ملك الحمد والله يكفينا أنا كل يوم ربنا سبحانه وتعالى بيديني أجر طيب في المرأة فراون اللي قالت ربي بالله عندك بيتاً في الجنة بلغت الجار بتسأل الجار قبل الدار طيب جاء جبلك اللهم الله الحمد أين أنا من, من من هو الأنبياء ربنا سبحانه أيوب نبي الله عز وجل ومحبة ربي هل أنا أقوله عند المرتبة عند ربي كنبي الله؟ لا طبعاً وابتلاني عشان يحقني كده في الصفوة مع الصفوة هنا القضاء ولذلك إبليس اللعين لما أمر ربي سبحانه وتعالى بالسجود لم يرضى قال له إيه لمن خلق طينا لا ما أقدر شاذبود لا طين وأنا نر يظن إنه أعلم طبعا هذا الأمر قياس غير صحيح يعني فعدم الرضا من إبليس أدى العوزي كل واحد غير راضي بيبقى زي بس الله لا يشتكي مع بس في في أكثر أمر على أمر ربي سبحانه وتعالى ولذلك واحدة مثلا اي تقول لا انا مشوفتني عم قلب ده باي نفس شرعي ان <تصفيق> ربنا بال اه يعني تدبير طب... الحته كده انا حاجه كده لا مش مقتنع ابدا ابدا او مش ممكن ولا يمكن إن شاء الله أموت حتى ولا يمكن أفعل ذلك ربنا. في, أمر. أمر في, كتابي. في كتاب الله كل كلامهم يكون على ذلك يدور على مخصمة الرب في شرعي وفي Generalitatte он korrii, من prenderegen U甜aukai في heritЛ ei harjoitega Pari Pakaese lukeisen Oh và Tan paraSeltu Talah esse Rabbi, on поist Olin että Melattol löytatsi R爸 Kepalaisaan Rádaen PilattolMe k!" yeahưhian rahaa givellaan taas libert lä 127yausani Rowania i 확 Restaurantki a TokoJauka a Toto ja a TotoJauka a honors Noahil oli valmis on كل انزلته على البيت النعمه دي عد لي ربي النعمه دي مبتلافي عد لي ربي كان عندي ولد وربنا فضله عد لي ربي كان عندي ابتلاء وجاني اكن امهات عافيه وجاني وجاني ابتلاء عد لي ربي عد لي في في قدرك الذي لا يشعر بعدل الرب فهو جائر هو ان حتى في العقوبة. فهو في فأي مقوبة من عقوبات جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى لا تكون في كتاب الله في إلا عنزان ربي في حكم إلا جعب نقول والنقطة السادسة عالم الرضا سواء لفواد شيء أخطائك هل كنت بتحبيه يعني وتريديه أو لشيء أصابك وانت بتكرهيه بيحصل بذلك التسكن فيحصل العبد من ذلك الأمر قلط شديد واضطراب كما قال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 تتمنى من الابتلاء ما كانت حصل يقول الراضي أبدا أبدا والله ما أتمنى إلا ما قدر الله حبه إلي حبه إيه؟ طبعا ولديك هذا هو الرضا سبحانه لأنه لا يأصف على فات ولا يحزن على إيه لا تقدرش يعني لأنه على نوم مكتوب النقطة السابعة الرضا يفتح باب بالسلامة من الغش والحسد والحب تعالوا شوفوا يا بنات أو الإنسان لما يكون مش راضي Kyllä, tarkoittaa, että se on hyvin hyvä. Se on hyvin hyvä. Se on hyvin hyvä. Se on hyvin أنت تبانزي ربي في عطائك هذا سؤادم عنه ذاك المقولة دي سؤادم عن الله عز وجل اللي يدي الحلقة واحدة تلاقي مثلا إيه بنتها بنت جميلة وعندها وعندها وهم ما جللاش مثلا إيه زقصر وبنت الجنال مثلا شكلها مثلا أقل من بنتها أو عطائها ورزقها وكذا مطلق شكل بنت جلها و جلها و جلها و بنتي مالية و يدل حق كذا أو بنتي و على صحبتها وهذا هذا العلم دي معقولة غير صحيحة لأنها لا تجوز حق اللازم فيبقى دائما الإنسان حاسد ولا يرضى بالحلم والحاسد لا يسود الحسود لا يسود مش ممكن؟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 kun sinulla on raha, sinulla on jooqin Allaazojen. Niin kuin Allahuken, mutta jäätyy, ei jäätyy. Joten jos pystyt tekemään rahaan jooqin, niin tee se. Koska Allah tarjoaa meille rahaa ja jooqin. Kaksi näistä. Yksi on raha, toinen on jooqin. Yksi on raha, toinen on jooqin. Yksi on raha, وهي يشعر ده من انه مغبون صاحب اللي هو غير راضي ده دا دايما مسكين تلاحستي تي انه يعني مغبون حقه ضايع وان هي مثلا واحده مثلا ما لها حد غالي عليها استغفر الله العظيم يا ربي تعطل كده ليه يا ربي بس كده ليه عملت فينا كده واحده ثانيه مثلا زاد من منها ليه يا ربي احنا كنا كويسين واحدة ثالثه مثلا ابتليت في العافيه ابتلاء وهي لا تعرف ان ذلك عين خير اشمعنى انا يا ربي وغيري والله ان فعلت في ناس والله في ناس بتعمل ذلك Nesvalolla on afarafi, valitettavasti on sokko, että on fronilmuna, on afarafi, on enem, on edes koulunem, on edes vanhan kodin, on edes kronilmuna, on edes enem, on edes enem, on edes enem, on edes enem, on edes enem, on edes enem, on السخط يجعل الإنسان لا يتكلم إلا في الاعتراض على أمر الله عز وجل ويجب يكون قطح استغفر الله عزيزي يقول ماذا؟ والله هذا مش عدد والله يستغفر الله إذا قطح فيه عفية في فأمر الله ولذلك قيل أن صاحب الرضا متجرد عن الهواء وصاحب السخط منطيئ من الهواء صاحب الرضا راضي هوا تبعاً لما؟ رضا مولا أما الآخر هواء الأول وبعدين ذلك رضا مولا بعد كبع إيه نسأل الله فلا يجتمع الرضا وتبع واتب ليك الذمه لذلك رضا بالله وعامل لله يرضى بالهوى لو الانسان عنده رضا بالله رب انا بسام دين محمد النبي المرسوله ونت من قضاء الله تجدي هوا اخر حاجه أما الآخر اللي هو ما ولا الاسلام ولا محمد الله عليه النبي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 إذا رضى الله عنه رضوان من الله أكبر أكبر من الجنة. هو عنده كتب لجنة بالرضا. لأن الله عندما ذكر نعيم الجنة قال ورضوان من الله أكبر من الجنة. لو أنت راضيتي ربنا قال لك الجنة وأكبر من الجنة. أن حل عليك من من الله عز وجل ولذلك قال رضوان من الله أكبر طبعا وان ذلك وعد ربي سبحانه وتعالى كما جاء في الايه في المؤمنين والمؤمنات كما جاء في في القران وقال رضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. الفوز العظيم ان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عليكي ويحل عليك, عليك رضوانه اللهم دعني واقنا ثمره الرضا احبائي ان يخلص العبد من سوته من سخط الايه الناس ازاي مش هتوباني قوي بالناس بتتكلمين حبيبتي من فضلك بس بس معلش مش معنا بارك الله فيك. النقطة الحالية في عشر الرضا يخلص العبد من صحت الناس هنسكو <تصفيق> في الناس بعد لأن النائزة راضي على العبد أرضى عنه الناس تخيالي لما تيجي تبوس بتاقي انت راضي الناس مش عمك انت مش أي حد. هدفك أنا عيزار كل هدفك يا ربي ترضى عنه على جميعهم الله مرضى عنه جميعهم كل هدفك أنا أرضي انا أريد أن أرضي ربي سبحانه وتعالى هدفك في الحياة هو كيف أرضي الله عز وجل والعبد إذا سعى في مرضات الله لا يبالي بكلام الناس الناس ما ترضى عنك مش ممكن قال ربي في كتابي ولن ترضى عنك اليهود والناس راح تأير أما المشكلة إذا سعيت في مرضات الله الناس فسيجد يجد نفسه متع كل ما تيجي تدي لهم شيء ما فيش بهذا ما مش هيرضوا أكتر مش ممكن مش هينفع في ولذلك الأموال يصي ارضائهم أقدام فعيش الإنسان لذلك في تعب ومشقة أما من يسعى لإرضاء الله فلا يحسب لكلام الناس أي حساب ولن يتعب نفسه على ذلك فإن ربي يرضي عنه الناس اللهم رضني رض الله مرضنا ودعنا النقطة الثانية عشر في في سمرت الرضا الله يعطي الراضي عنه أشياء لم يسألها لو رضع عنك ربي لا الله مرضينا ورضي لو رضع عنك ربي تجدي أبوط الخيرات مفتحالك سبحان الله هو يالله مرضى عنك يا ربي العبد <تصفيق> من غير ما تستأل بصتك سبحان الله فتح لك أبوال الخير بس أنا لا أكون أسأل الباب أبوال اللي فتح لك هذا الباب الذي راضي عنك اللي فتح لك ذلك الباب الكريم Lemmä, jännör, fijä, veni, fijä, kulu, veni, kun vedi, kala, kama, jään, jään, jään, jään, jään, jään, jään, jään, ما بنصليش ليه والله احنا نسينا الصلاه من عين من البلاء اللي عندي لا حول ولا شوف الرضا بقى شوف الرضا عن القضاء يوفى الله اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي Oh. <laughs> و هكذا تكون فاستفيد العبد من العبادة ويركز يركز واحدة لما يحفظك ثم هي منشغلة كذا مش هتحفظ، مش هتركز، مش هتراجب مش هتقل عكس القلب الراضي عن الله عز وجل هذه مسألة مسائل هي النقطة الأخرى أن الراضي أو أي عمل من أعمال القبول يستمر الأجر مستمرا أجرها مستمرا ولو هذا الأمر مثلاً على سبيل المثال أعمال قلوك الخوف مثلا هو خيط من الله و يبقى الخوف من الله لكن إن شغل بأولاده ولا والذي اجل Xufun, isteneru, tätä puolia, elokulun ajrin, isteneru, vasta esimerkiksi ajrilla, jouvareilla, ajrilla, salluttu ilme on, mutta ajrilla, vain ajrilla, joka on elokulun, joka on amal elokulun, isteneru, joka on, maan jumalaa, joka on, Allahin jumalaa, joka on, Allahin jumalaa, joka لا Jumala onkään lähellä, rukoilu on hänen että Jumala on meidän lähellä. Jumala on on meidän lähellä. Jumala on ystävä, joka